124. إن يخفوكم يقولوا لكم أعذاء وابسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما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 إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك مَا أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فِتْنَةً للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم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 124. وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون 125. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار.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 يوَا بَعْدَ يَعْنك عَلَّا ألا يُشْرِكْنَا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقُونَ وَلا يَزْنِينَ وَعَلَا يَقْتُلُنَا أَوْلَادَهُمْ وَلا يَقْتُلُنَا أَوْلَادَهُمْ وَلا يَأْتُونَا بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلا يَأْتُونَا بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلا يَعْصُونَكَ فِي معروف.